باب إثبات نزوله إلى سماء الدنيا قال اخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام قال حدثنا ابو مسهر قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الله بن اسماعيل بن اسماعيل قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني هلال بن ابي ميمونه انه قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني قال حدثني رفاعه بن عرابه الدهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي سالني فأعطيه من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفر أغفر له حتى ينفتح حصفه نعم هذا الباب الحدي والثلاثة الباب يعني رب سنا إلى السماء الدنيا فأتى فأتى نزل إلى السماء الدنيا نزول إلى السماء الدنيا ثابت في الحديث صحيح ثابت في ال وهو قوله عن صرب ينزل ربنا كل شيء كل لاث إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسعى لي من يستغفرني فاغفر له حتى أطلع هذا الحديث ثابت في الصحة والسنن والمسانيد حتى إنه بلغ حد التواثم حديث عظيم حديث متواتر في الصحاح والسنن والمسانيد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ثلث في الليل الآخر فيقول من يدعوني في له من يستلوني فوقيها من يستطيعونه فوقيها حتى يطلع سجل فيه اثبات النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته كيف ينزل؟ لا تسأل كيف لا تقول كيف لا تقبل الكيف بل هو ينزل ولا يعلم الكيف الا الله كما قال الممالك الذي معلوم والكيف مجهول وهذا تلقاه الامه بالقبول ويقال في جميع الصفات يقال النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بالبحث ينزل ما نعلم الكيفيه هو ينزل وهو فوق سماء الدنيا سبحانه وتعالى كما يليق بدال ادم وعظمته اذن النزول ثبوت نزول رب إلى السنة الدنيا ثابت بالحديث المتواتر بالحديث متواتر بلغت حد التواتر الصلحاء والسنة والمسرين وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة للسنة الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأسفجيف له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأعفر له وهذا الحديث وهو البخاري ومسلم وأبو داود ومسرين. روح الصلحاء والسنة والمسارين وهو من الصفات الاختيارية وقلت لك منصة اختيارية التي يفعلها الله برشئة واختياره. ينزل إلى شاء وأهل البدع اول هذه الصفات قال بعضهم ينزل تنزل رحمته وقال بعضهم ينزل ينزل ملك فيقول الملك كيف تنزل رحمته الرحمه ما تنزل إلى آخر وفي كل وقت رحمه. رحمه الله تنزل في كل وقت ولا يقول له ملك الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فاستجب له هل يستطيع المخلوق يقول هذا من من يسألوني فاعطيه من يدعوني فاستجب له ما ادري فاعطيه من, من هل يستطيع يقول فله هل الملك يقول هذا هل هو مخلوق يقول هذا هذا من افضل البعض سويله البدع البدع لشاعره تنفست الزول طيب جاءهم الحديث ماذا ماذا يعبرون به احنا اول قال بعضهم ينزل ربنا تنزل رحمه ربنا قال في تقريط فتقدي تنزل رحمه ربنا قال الله ينزل ملك هذا باطل اولا فكاذ تنزل تنزل رحمه ربنا معناه ما تنزل الا في اخر الليل في اول الليل ما في رحمه ما تنزل رحمه ورحمه الله في كل وقت وكذا يقول ينزل ملك قال ينزل ملك الملك يقول من يس من يدعني فاستجب له من يسالني فاعطيه من صافي و غيره هذا كونه الرب صريح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا كل ليله سبب فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه اما هذا الحديث السبب الذي ذكر المؤلف فيه ضعف قال قال رسول اذا مضى شطر الليل او قال ثلثه ينزل الله عز وجل فيقول لا اسال عن عبادي غيري من الذي سالني فاعطيه من الذي يدعوني استجيب له من الذي يسالني فاعطيه حتى ينفتح الصبح بهذا اللفظ ضعيف هو احمد الثقيب او اوبرماجه لكن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والبخاري بهذا اللفظ ينزل ربنا كل ليله السبعين فيقول من يدعوني فاسدد له من يسلم لي فاعطيه ومن يصبر فاعطره له ولا لماذا المؤلف اختار الحديث ضعيفه والالفاظ الحديثه او السند ضعيفه المؤلف الان كتب ايش في هذا السند الضعيف مع ان الحديث ثابت في الصحاح والسنن والبخاري فهذا المؤلف خفي عليه النص أو أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهد الحديث الصحيح كل هذا محتمل المقصود العبد على الحديث الصحيح وهذا هو الحديث بلغ حد التواتر. نعم. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظه قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام. قال حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق من خزيمة أنه قال قال وأخبرنا عمر بن حفص الشيباني قال وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال حدثني جدي منصور بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سهل بن حمدوي قال حدثنا محمود بن آدم قال واخبرنا محمد بن محمود قال حدثنا النعيمي قال حدثنا حاتم بن محبوب حا قال واخبرنا الإمام يحيا قال حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال اخبرنا جدي قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال, قال بن خزيمة واخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين هي رؤيا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به هذا لفظ عبد الجبار وزاد عمر بن حفص ليس رؤيا منام هذا الباب اقد المؤلف الباب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج بعينيه رؤيه يقظه هذا باب معقود ليش رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج بعينيه رؤيه يقظه يعني هذا الباب صرح فيه المؤلف اي شيء بان النبي راى الله بعينيه في اليقظه لا في المنام ليله المعراج ما هي المعراج؟ هي ليلة الاسلام اسفي بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ليله واحده ثم عرج به وذلك أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وشق صدره وغسل واستخرج عالقه من غلبه وغسله مرتين مره هو صغير ومره قبل المعراج وحشي ايمانا علما وحكمه وجاءه جبرائيل عليه الصلاه والسلام بالبراق جاء في ليل في ليلة, في ليلة, في ليلة في واحدة هو في المسجل الحرام وسيا به من المسجل الحرام راكبا البراق سفة سبريل والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل يعني أكبر من الحمار وأصر من البغل وسن بالبراق لبريقه ولمعانه وراكبه اثنان جبريل ومحمد يصر وهذا البراق سريع المشي خطوه بد البصر يضع حافرة نهاية البصر نهاية هذه البصرة قفزة الى نهايه البصر ثم الى نهايه البصر فقطع المسافه من مكه الى الشام انت في ونصف الطائرة، قريب من سير في ساعه وساعه ونص ساعتين البصر يرفع ثم ي... ي... ي... ي... الى نهايه البصر نهايه البصر لما تنظر يعني امامك, أمامك. صحراء ما فيها لا جبال ولا ولا والعرض متى ينتهي المسط إلى ما حتى النهاية والخطوة الثانية حتى النهاية ولما قطع المسافة ووصل إلى المسط الأقصى نزل وربط البراق بحلقة الباب التي يرضوها الأنبياء وجاء بالنبيين وتقدم النبي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى بهم وقيل ان هذا قبل العرض قبل ثم يتجل بالمعراج والمعراج كهيئة السلة, السلة صعل في النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حتى بلغ السباعة الدنيا في وقت وجيس طيران فلما وصل إلى باب إلى السماء الدنيا استفتح جبريل السماوات ليست مهملة فيها بوابون بوابو. فقال البواب من قال جبريل قيل ومن معه قال أبو حمد قيل وقد أرسل عليه قال نعم قال فلعم المجيء جاء ففتح لهما فوجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام وهذا هذه القصة هذه الكرورة ثابتة فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ووجد عن يمينه أسوده وعن سري أسوده كلما إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى سري بكى جاء في القصة أنه أن السري على يمينه أرواح المؤمنين والذي عن السالح أرواح الخفاء إذا نظر إلى المؤمن ضحف نظر ثم صعد إلى السبع الثانية واستفتح جبريل له. قال من قيل من قيل هذا قال جبريل قيل ومعه قال محمد قيل وقد رسل قلنا ففتحها فوجد فيها ابنه الخالف عيسى ويحيى زكريا فرحبا بالنبي الصالح وقال له مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح هذا قال الابن الصالح لأنه, لأنه أبوه وأما عيسى وح قال له أخذ الصالح أخذه ليس من السلالة الأبوية ثم عرج إلى السماء الثالثة فسأسيحه تبين كما ما فقيل من قال جبريل قال وما قال محمد طيل وقد رسي قال نعم قال زعبل بجوجة ففتح ووجد فيها هدريش عليه والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفسح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقذوسية؟ قال نعم. فوجد فيها يوسف عليه والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. ثم صعد إلى السماء أو الحاضرة، فاستفسح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقذوسية؟ قال نعم. فوجد فيها هارون عليه فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. ثم عرج, عرج الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من قال جبريل قيل وما قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال فنعم المجيء وجاء وجد فيها موسى عليه الصلاه والسلام فرحب به وقال مرحبا بنبي صالح و اخي الصالح فلما جاوزهما تجاوزاه لسبكا موسى فقيل له ما يبكيك قال أبتي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ما يدخلها من أمتي وبكى موسى عليه السلام ليس حسدا ولا ولكن تعلّم تعلما لبني إسرائيل مع أن موسى أطفعه كثيرون كما أثبت حزب العباس إنه, أنه رفع النبي سواد عظيم فظن أنه أمة فقيل هذا موسى وأقوم لكنه طمع في الزيادة فبكاه ليس حسدا ولكن تعلما على بني إسرائيل فعرج إلى السماء السابعة فاستفتح الجميل فقيل من هذا قيل, قيل, من قيل من قال محمد قيل من على جبريل، قيل وما قال محمد قيل وقد وصلها قال نعم قال نعم المجيء جاء فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مثل ما قال آدم لأنهم سألون أبوين جدوا فكله الأنبياء السابق كلهم اخوه وأما آدم فهو أب وكذلك إبراهيم أب يا ووجد إبراهيم مسجد ظهره إلى البيت البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الارضيه لو سقط لسقط عليه فوجد فيها الملائكة يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والعباده ولا يعودون إليه آخر الدهر ما يصلهم الدور مئات الملائكة كل يوم ثم تجاوز النبي ثم تجاوز حتى وصل إلى سلطة المنتهى وحتى وصل إلى مكان يسلعه فيه صريف الأقدام صريف الأقلام أقلام فكلمه الله عز وجل واوحى إليه وسمع كلام الله من دون واسطة ففرض عليه رب العزة والجلال الصلاة خمسين صلاة في اليوم فرجع نبي عليه الصلاه والسلام، ونزل السبت السابع، ثم نزل السبت السادسة، فوجده موسى، فقال موسى تعال، ماذا خروا رب عليك ربه؟ قال خمسين سنة في اليوم فقال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف من أمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تدخل سورة في, في اليوم اليل، وإن عالج بليص غير أكثر من ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فوضع الله عنه عشرة وفي رواية خمس فصارت أربعين خلالة أو خمسة أربعين على الرواية المخل فنزل فمر بموسى فسأل فماذا فرضى عليك ربك؟ قال أربعين الصلاة في اليوم والليلة قال رجع إلى ربك فسأل التخليف للمبتك لأن المبتك ضعيفة لا تضيق أربعين الصلاة في اليوم والليلة فسأل جبريل رجبني فعلى به الجبري جل جلاله ربه التخليف فوضع عنه عشرة وفي له خمسة حتى صرف ثم نزل إلى جبريل إلى موسى، فقال أرجع إلى ربه فسوى التخفيف، فإنهم تضاعف فلا تضيق ثلاثة ثلاثة فعلى به الجبريل جل جلاله فسأله ربه التخفيف وضع عن عشرة، فصارت عشرين، فنزل إلى موسى، فقال موسى ارجع إلى ربه فسوى التخفيف لأمة، فإنهم لا ثلاثة ثلاثة فعلى به إبراهيم إلى ربه جل جلالة، فسأله التخفيف عن خمسة، فصارت عشرة، فنزل إلى موسى. فقال أرجع إلى ربي فسره التخفيف، فإنهم تضيعه لا تضيق عشر صلوات، فوضع الخمسة حتى صرح الصلاوات. وفي ليلة أخرى أنه في كل مرة خمس، فنزل إلى موسى. فقال ماذا فرض على قال, قال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال ارجع إلى ربك فسره التخفيف أمتك، لا تضيق خمس الصلاوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني سألت حتى الصحيف، إني سألت حتى الصحيح. ولكن الأرض أسلم. فنادى من السماء أن في وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي خمس في العدد وهي خمسون في الميزان والاجر خمس صلوات بعشرة باشتارائها هي خمس في العدد وهي خمسون في الاجر والثواب هذا هذا الكيفيه في فرضيه الصلاه تدل على عظم شان الصلاه أمرها امرها عظيم فهي مفروضه في السماء واما الزكاه والصوم ثم ايضا فرضت من ذي واسطه كلم الله سبحانه وتعالى به وفرضه عليه الصلاه خمسين صلاه في اليوم والليله اما الزكاه والصيام والحج ففرضه في الارض وبواسطه جبريل ايضا ثم ايضا الصلاه فرضت خمسين ثم خمس صلاه كل هذا يدل على عظم شان الصلاه وان امرها عظيم وخطرها جسيم ولذلك الصلاه هي فارقه بين المسلم والكافر وهي اخر ويدخل به الدين وليس بعد ذهاب الى اجسام ولا دين وفيه من الفوائد نسخ نسخ الحكم قبل التمكن من الجنه ففرض خمسين ثم نصيحة قبل أن تقبل أن تبكى العباد من الشعوب. طيب حرّع النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج أو سمع كلامه ولم يره. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف الآن يقول رأ أظهر الترجع يقول باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه له المعراج بعينيه رؤيته صلى الله. إذا المؤلف يرى يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه وأنه في لقته. وهذا المساله فيها خلاف فيها خلاف قوي فيها, فيها قولان مشترع القول الاول كما قال المؤلف انه راى ربه بعينيه رؤيه يقظه وهذا ذهب الهروي والنووي والقرطبي وجماعه قالوا ان النبي رأى ربه وليس البراج بعينيه القول الثاني وقال به بعض الصحابه قال به بعض الصحابه ايضا وروي عن أبي عباس عن الإمام أحمد مثل ذاك عن قال وما جعل الرؤيا التي رايناك قال هي رؤيا عين رأها رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة به وكذلك عن أحمد أن أن أن قال إن النبي ربه رأى, قال رأى ربه وروي عنه أنه رأه قرأ ربه ورُوع عنه بفؤاده وكذلك أيضاً على أبي عبدالله عنه رأى رأى محمد ربه ورُوع بفؤاده فخلف العلماء, يعني. فذهب بعض العلماء في ذلك فذهب علماء إلى أن النبي صلّى الله ربه بعين رأسه وذهب الجماهير من والصحابة والعلماء والمحققون إلى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ربه بعين رأسه وإنما راه بعين قلبه راه بعين قلبه ومعنى راه بعين قلبه هل معنى أن الله جعل له عينين في في قلبه؟ المعنى أن أن الله تعالى جعل في في قلبه يعني زيارت علم زيارت علم فهو رأى ربه بعين قلب، وهذا هو الصواب اللي لعنى المحققون وجماهي وهو قول عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها فلما قال لها مسروق راى محمد ربه قالت لقد قص شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب واذل لهذا القول وأنه لذل قول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله كوحيا باذنه ما يشاء، وما كان لبشر ومحمد بشر. حيث إلا واحد وراء حجاب، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام الله من وراء الحجاب، ولن يرى. ويدل على ذلك حديث بموسى اللي مرنا بالأمس، حديث موسى الأشرقي اللي الإمام موسى في صحيحه إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفعه عليه عمله له قبل عمل النهار وعمله نهار قبل عمله الليل حجابه النور وفيه النار لو كشفه لاحرق السبح وجه متابله بصلو من ومحمد من خالق. الصواب الذي عليه الحق يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه هذا هو الصواب الذي عليه الجماعة من الصواب والتابع والآثار كثيرة على الصحابة وعليها من الآثار في آثار فيها أن محمد رأى ربه وفي آثار أنه لم ير ربه في أحاديث آثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وفي آثار أنه لم ير ربه والجمع بينهما ان الاثار التي فيها انه راى ربه تحمل على انه راه بفؤاده والآثار التي فيها انه لم يره تفعل انه لم يراه بعين راسه وبذلك تجتمع الحديث ولا فالنصوص التي فيها ان النبي راى ربه تحمل على انه راه بعين قلبه وبفؤاده والنصوص التي فيها انه لم يره اي لم يره بعينيه ويدل على ان الايه صريحه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحن او من وراء حجاب إذا رأاه بغرع هجا كلام الله من غرع carre و ما روي علي الإبن عباس أنه قال أنه محمد رأى ربه و روايته بفؤاده يقولӯ الرواية التي قال رآى ربه هذه مطرقة والرواية التي رأى بفؤاده مقيدة فتحمل المطرق على المقيد تحمل روايته رآى على أنه رآى بفؤاده وكذلك كذلك الإمام أحمد روي عنه أنه رأى ربه وروى عنه أنه رآىه بفؤاده فالرواية المطلقة تحمل على روايه طيبه روايه انه راه تحمل على انه راه بفعله وهذا هو الصواب واما الايه التي استدل بها المؤلف هنا وما جعلنا الرؤيا التي, التي اريناك الا فتنه للناس المؤلف استدل على على القول الثاني وهو ان الذي راى ربه بعين راسه استدل باي شيء بقول ابن عباس هل عنده حديث ما عنده حديث عنده قول ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنه الرؤيا التي رايناك الا فتله قال هي رؤيا عين راها راها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله به يقول هذه اذا هي الايات العرب لو كان لو كان النبي بعين لذكرها الله اهم الرؤيا وما جعلنا الرؤيا التي قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسقي به هذه الرؤيا هي رؤيا وليس ولا بير النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي عليهم المحققون والصواب ان الإسراء والبعراج في ليله واحده اسقي به من بيت المقدس الى المسجد الاقصى ثم عرج به من البعض لقطه الى السماء في ليله واحده والصواب أن, ال... ان ان ان ان مرة والمعراج مره واحده يقظه لا منام وقال بعض العلماء ان في في ليله والمعراج في ليله وهذا خلاف الصواب وصون فيه الاهل قال بعض العلماء ان ال... ان الاسراء والمعراج في النوم في المنام في المنام لا في اليقظه اسفي به وهو ناعد. وقال بعض العلماء اسفي به بروحه لا بجسده وقال بعض العلماء إن الإسرى تكرر مرة مرة يقضه مرة مناما والصواب أن الإسرى والمعراج في ليلة واحدة يقظه لا مناما مرة واحدة والخلاصة في هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج أولا اتفق العلماء أو اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض إلا م cooker بعض الصفية الملاحدة بعضهم يقولون إن الله يرى في الأرض وقال بعضهم إذا رأيت خضرة في الأرض فإنها فيها الله هذا ملاحدة أجبع العلماء على أن الله لن يره أحد في الأرض هذا واحد وأجبع العلماء على أن الله لن يره أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الالعج واجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأرض حديث معاك أجمعوا على ان الله تعالى ما راه احد في الارض وأجمعوا على انه ما راه احد من الخلق الا نبينا صلى الله عليه وسلم فاختلف وخلافهم في رؤيته في السماء لا في الارض على قولين قول الجمهور انه راه بقلبه وفؤاده لا بعين راسه والقول الثاني راه بعين راسه ومنهم مؤلف الهراوي هروي والدووي وقلطبي قالوا رأاه بعين رأتي فهذا قول مرجوح والصواب أنه رأى بعيني فقالوا من النصف سليحة ما كان لبشرين لتلمه الله إلا وحيا هم وراء حجاب وحديث لو كشفه لا من خلقه لو كشفه لا حرق صفحة وجه ما من تاري بصره من خلقه هو حرق من خلقه هذه دليلان واضحات هو وراء حجاب لو كشف لا حجبه وعيضا وأن الرؤية رؤية الله نعيم أعظم نعيم طه الجنة هي الر ادخل الله لأهل الجنه ادخل الله لنبيه لعبيائه وأوليائه في الجنة نعيم الرؤية الله نعيم أعظم نعيم أعطاه الجنه هو رؤية الله عز وجل إذا كشفك يا برأة ربهم نفسه ما هو فيه من النعيف فادخل الله إلى أهل الجنة فهذه السكولة تدل على أن ما ذهب إلى المؤلف هنا من أن النبي رأى ربه بعين رأسه هذا ضعيف وارجوح والمؤلف ما هو الدليل الذي استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربها في بعينه يستدل استدل بقول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس وما جاء عن الرؤيا التي رناها إلا كثة للناس. قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذه ليست رؤية الله، لا يوجد فيها رؤية الله. ما قال لو لو كان الله تعالى رحمه نفسه لذكر لذكر في في, في في نص صريح لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات. وما جعلنا الرؤيا الا خير لك الا فتن الله رؤيا الآيات هي رؤيا الايات لا رؤيا الله عز وجل المحقق اطال في هذا لكن هذا هو الخاص التي سمعتم سمع. نعم اخرى الباب الذي بعدها لانه سبع الباب نعم.